غير المطلوب عليهم ولضانين بسم الله الرحمن الرحيم الف لا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظه ما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَجَاءَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسٍ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان الله على كل شيء قدير ام يحسدون الناس ام يحسدون الناس ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه وَآتَيْنَا هَٰؤُلَاءِ الْمُلْكَ نَضِيْمًا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَنَا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَنَا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ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 وفجرنا الارض عيوننا فنتقل الماء وعلى امر قد قدر فيهما عينا نتجريان فيهما عينا نضاختان مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ شو فيه واذا اظلم علي قاموا ولن شاء الله ذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يكاد سنا برقه يذهب بالابصار لا تدركه الابصار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 مَكِيدُونَ فَلَا تَنظُرُونَ وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِق authority إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَفِي سيكون فلات تبصر ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ثم ارجع البصر كرتين يا قلبي الي كن بصرا خاسئا خاسئا وهو حسير فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَمْ نَرَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ تَسَرُّ النَّاظِرين وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي ما انق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقٍ عَلَى مَن لَّمْ تَمْلِكْ أَيْمَانُهُ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ افا بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم منه انفوسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم ذن ين وحفدا ورزقكم من الطيبات اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون فلم ما سمعت بما كرن ارسلت الين واعتدت لهم متكئا واتت كل واحده منهم نسكينا وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرنا اكبرناه وقد طان ايديه وقلنا حاش لله حاش لله ما هذا بشر حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبع ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ حالا الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الاخره من خلاق ولا باس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ فَوَلَبِثُوا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ مُوسَى أَتُطَالُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ سِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ لَقَالُوا إِنَّ انا سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون قالوا يا موسى اما ان تلقي واما واما ان نكون اول من القى قال بل القي فاذا حبالهم واصيرهم يخيل الي من سحر من سحر امنا الساعه فاوجهس في نفسي خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى وانقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد الساحر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 هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون للسحر وانتم تبصرون قال لهم موسى القوا ما انتم تلقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لن نحن الظالمون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون افسحر هذا ام انت لا تبصرون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 خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الايك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم قص فات صفا فالزاجرات زجران فالتيات ذكران ان الهكم لواحده رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحيظا من كل شيطان ماردا لا يسمعون الى الملائ ال اعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصبا واذا صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران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 لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنَ النَّارِ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنَ النَّارِ مِن نارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَانْتَصِرَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا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 وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبا فالله خير حافظ وحفظناها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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهو ورحمه للمؤمنين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله قالوا ان لله و انا اليه راجعون الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله و انا اليه راجعون الا 126. وصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 127. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا قد جمعوا لكم فخشم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله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 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ وَذَنَّنِي إِذْ ذَابَ مُغَاضِبًا فَظَنَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ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 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ كُنْ مَكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ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 سبحانك كما رحمك سبحانك كما لطفك سبحانك كما اكرمك سبحانك ما احلمك على من عصاك وما قربك من من دعاك صباحنك ما عبدناك حق عبادتك لا اله الا الله عدد ما مشى في السماوات والارضين ودرج ولا اله الا الله بيده مفاتيح الفرج ونعوذ بالله من اهل الكفر والشرك والسحر والضلال ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والكرام برحمتك نستغيث يا مغيث الغائسين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 اي وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون اعيدكم بعزه الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون اعيذكم بكلمات الله التامه من شر ما خلق اعيذكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه اعيذكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده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 العلي العظيم من شر ما درى في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل دابه ان الله واخذ بناصيتها من شر الاشرار وشر الاخطار وشر الامراض اعيذكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وابراهيم الذي وفى اعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن باطش كل جبار عنيد اعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لبس ولمس ومن شر خادم السحر والحارس اعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم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 من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقيكم ومن شر كل نفس أو عين معجب أو عين حاسد ومن شر سحر ساحر أو كيد كائد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 ومن شر ناظر اذا نظر ومن شر ماكر اذا مكر بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجبركم والله يجيركم والله يعيذكم والله يحفظكم بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات الامم ومن الامر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 اللهم ابطل اثر عين اصابت عقلا فبلدت او اصابت علما فضيعت او اصابت ذكاء فسحقت او اصابت جسدا فامرضت او اصابت عضوا فابطلت او اصابت جمالا فشوهت او اصابت شعرا فاسقطت او اصابت عينا فامرضتها او اصابت رحما فعقمت اللهم ابطل حسدا على الدين وقوه الايمان او على الاستقامه والالتزام او على العافيه في الابدان او على حسن الحديث وطلاقه اللسان او على دماثه الخلق وطيب المعشر او على حسن الذوق وجمال الملبس اللهم ابطل عين الاقارب والجيران والاصدقاء اللهم ابطل عين الاصحاب وال اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والآيون أو على السعادة في المال والعمل أو على الجاه والسلطان أو على السعادة في البيت ومع الأبناء أو على السعادة مع الأهل والزوجات اللهم أبرد حرها اللهم أزل أذاها وضررها وشراها اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام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 من النجاسه او سحرا احرق بالنار وذرا في الاوار اللهم باطل السحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والجساد اللهم باطل السحر التفريق بين الابناء وابائهم او سحر التفريق بين الابناء وامهاتهم اللهم ابطل السحر تسبب في مرض لا بدان او سحرا تسبب في سقم الاجسام او سحرا تسبب في تبلد العقول او سحر الجنون واختلال العقل اللهم ابطل سحرا يدعو الى حب المعاصي والشواط او سحرا يدعو الى حب اتباع الأبدان. او والمرذات اللهم انزل رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وترفع بها البلاء عنا وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الادواء اللهم عصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الانس والرجال اللهم عصمهم من الشيطان ومن عين ونظره شياطين الانس والرجان.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 عظيما يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم اللهم اشرح صدورهم واذل همهم ويسر امورهم اللهم اهد قلوبهم اللهم يسر امورهم اللهم رفع البلاء واتم الشفاء اللهم واجعل في حصن حصين من كل عين ونظره وسحر وحسد وشيطان راجم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم هذا دعاءنا فاستجب لنا يا الهنا اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وفي الختام نسأل المولى الكريم أن يرفع البلاء وينزل الشفاء وينفع بهذا الإصدار كل مسلم ومسلم للتواصل مع القارئ الاتصال على رقم 05-400-633 كان معكم من الهندسه الصوتيه عبد الله العبد اللطيف ومن التقديم اخوكم سلطان التميمي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته